وَأَنذِرْ نَجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ۚ قُل رَّبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 ثم صدقناهم الوعد فأجيناهم ومن نشأ وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رسقا ففتقناهما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 وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هَٰكَفِرُونَ قُولَ يَا إِنْسَانٌ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ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 ونضع الموازين الحفظ ليوم القيامة فلا تهلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين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 قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين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 قلنا يا نار كوني بردوا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأفسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَيْمَتٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلیهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبْدِينَ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 وَنُوحٍ إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ العَظِيمِ وَنَصَّرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِينَ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَاوُودَ وَثُلَيْمَانَ إِذْ يَحْمَلُونَ وَمَانِ فِي الْحَضْرِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمَهُ وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الزيح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين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 وَأَدَخَلَّاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ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 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها والدون لو كان هؤلاء يالهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفيرون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 لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتنقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا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 وَإِنْ أَدْرِ بِهِ أَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعْنَهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَرَبِّكُمۡ كُن بِالۡحَقِّ